أبلغكم رسالات ربّي وأنصح لكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجلتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ليؤذكم ولتتق ولعلكم ترحمون فكذبوه فأي شينه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين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 قال يا قوم ليت بي سفاهة ولكني رتول من رب العالمين